والتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إذِنِ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّئُ أُولَآكَ فَأُولَآ ثُمَّ أُولَآكَ فَأُولَآ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَيْ يُتَرَكَ سُدَاءً